قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أن يكون معنا فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ محمد لبيب اللهم ورحمة حضرك. السلام عليكم. فضيلتك محمد حلية الرجال الذهب حلي حلية الرجال الأدب وحلية النساء الذهب هكذا كانت يعني بداية الحلقة الماضية. وحضرت تكلمت عن أنواع الأدب وأن هذا الأدب هو أفضل الأخلاق وعلاها وأن هناك أنواع من الأدب أدب مع الله عز وجل وأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأدب مع الخلق وتكلمنا عن الأدب مع الله تبارك وتعالى خذنا يعني نقد كثيرة يعني وكانت يعني الحلقة ما شاء الله يعني ممتع فنرده عززن حضرتك يعني تكلمنا في جزئية أخرى من الأدب مع الله عز وجل ألا وهي الأدب مع الله تبارك وتعالى في العبادة وتحديدا في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين التي هي من سورة الفاتح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 وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد قبل أن أدخل في موضوع هذا أتقدم بخالص العزاء إلى أهل وأسرة الشيخ الداعية إلى الله تعالى الشيخ مصطفى شلبي الذي توفي إلى رحمة الله تعالى وكانت جنازته بقرية نواج مركز طنطة غربية أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وإلى الأخ أيمن درويش وسائر الأسرة وسائر الإخوان محبي الشيخ الداعية إلى الله تعالى الشيخ مصطفى شلبي نسأل الله عز وجل أن يتغمده أم. برحمته في الصالحين أم. وأن يباعد بينه وبين خطايا كما بعد, كما بعد بين المشرق والمغرب أم. وأن ينقيه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله أم. ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله أم. ثم أما بعد فإنه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة وإفراده بالدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعا إفراده سبحانه وتعالى بالاستعانة إفراده سبحانه وتعالى بالاستغاسة إفراده سبحانه وتعالى بالاستعازة فلا يلجأ إلا إليه ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل, وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين فمن كمال الأدب مع الله عز وجل بل من أصول الأدب مع الله عز وجل أن يفرض بالعبادة وبالاستعانة وهذا موجود في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في هذه الآية خلاصة الفاتحة وفي الفاتحة خلاصة القرآن كله لذلك سميت الفاتحة بأم الكتاب هي للكتاب كالنواة للنخلة فإنها النواة تشمل كل ما في النخلة من عناصر وكذلك فاتحة الكتاب تشمل كل ما في الكتاب فملخص الكتاب في الفاتحة وملخص الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين هي سر الخلق وهي سر الأمر والنهي والكتب والشرائع والثواب والعقاب العبادة تضمنت أصلين. كمال الزل وكمال الحب ولا يجتمعان إلا من العبد لله رب العالمين إنك إن أحببت شخصا لم تزل له وإن زللت له لم تحبه فلا يجتمع كمال الزل مع كمال الحب إلا من العبد لله رب العالمين والاستعانة كذلك تشمل أصلين كمال الثقة بالله وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى قد تسك بإنسان وأنت غير محتاج إليه قد تحتاج إليه وتعتمد عليه وأنت غير واثق به فلا يجتمع الثقة وكمال الاعتماد إلا من العبد لله رب العالمين والناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام خير هذه الأقسام من جمع بين العبادة والاستعانة عبد الله تعالى واستعان به وخير ما يستعان عليه عبادة الله سبحانه وتعالى خير ما يستعان بالله على شيء على عبادته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك القسم الثاني شر الناس من لم يكن عنده لا عبادة ولا استعانة يعيش كما تعيش الأنعام ليس منه عبادة وليس منه استعانة بالله سبحانه وتعالى ولقد ازرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل الصنف الثالث من له عبادة وليس له استعانة كان هناك في التاريخ القديم فرق اسمهم القدرية المعتزلة كان لهم عبادة ولكنهم حرموا أنفسهم من الاستعانة قالوا إنك إن استعنت بالله فقد أعطاك العقل الذي تميز به وأعطاك الجوارح التي تعمل بها وعرفك الطريق وليس هناك شيء فوق ذلك حرم من الاستعانة فحرم من التوفيق وفي الحقيقة إن العبد لا يحتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وإذا كان في لحظة لم يستعن بالله تعالى فهو مخزول ولم يصبه التوفيق فالتوفيق بعد الاستعانة لذلك العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم كيف يطلب شيئا هو هو عليه هو على الصراط المستقيم وقد هدي إليه في الحقيقة أنه يطلب المزيد من الهداية والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد إلى المزيد من الهداية الصنف الرابع قوم لهم استعانة وليس لهم عبادة وإن استعانوا فإنهم يستعينون بالله تعالى على دنياهم يستعون يستعينون بالله تعالى على حظوظهم وعلى قضاء شهواتهم فالناس في العبادة والاستعانة على هذه الأربعة من الأقسام نعم. فضيلة الشيخ العودية شرف أن يكون ال... اسمه عبدا لله عز وجل هذا شرف فكيف يحقق المؤمن هذا الشرف كيف تتحقق العباد في الحقيقة تحقيق العبادة إنما يكون بأصلين الإخلاص والاتباع أن يكون العمل خالصا لله تعالى وأن يكون متابعا فيه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة والناس في, في الإخلاص والمتابعة على أربعة أقسام أيضا منهم من جمع بين الإخلاص والمتابعة فالله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أحسن عملا يعني أصوبه وأخلصه ويقول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هاتان الآيتان فيهما أن تحقيق العبادة بتحقيق الإخلاص وبتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخير الناس من جمع بين الإخلاص والمتابعة وشر الناس من لا متابعة له ولا إخلاص في العمل يبتدع ويعمل عمل غير مشروعا وفي الإخلاص ليس منه إخلاص بل منه رياء جمع بين البدع والرياء فقد جمع فيه الشرين الصنف الثالث من له إخلاص وليس له متابعة كالمبتدع يبتدع وله إخلاص في النية وإخلاص النية عنده لا يشفع في العمل البدعة لأن البدعة تبعد صاحبها عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليزادن أناس عن حوضي فأعرفهم بالغرة والتحجيل فأقول أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تعلم ما أحدث بعدك فأقول ألا فسحقا ألا فسحقا هؤلاء المفتدعة الذين يضاهؤون المشركين في بدعهم فالمشركون الأوائل كانوا يخترعون عبادات ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي مكاء يعني صفير وتصدي يعني تصفيق يتعبدون ويتقربون إلى الله تعالى بالتصفيق والصفير فمن كان من هذه الأمة يتقرب إلى الله تعالى بالطبل والزمر فإنما يتشبه بهؤلاء وعمله هذا بدعة لا يقربه من الله سبحانه وتعالى بل يبعده ولا يشفع له إخلاص الني الصنف الرابع الصنف الرابع من ليس له إخلاص ويعمل عملا صالحا مشروعا من هم هم الذين هو الذي يجاهد ليقال شجاع هو الذي ينفق ليقال جواد هو الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ هو الذي يعلم العلم ليقال عالم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أول من تصعر بهم النار والعياذ بالله فتحقيق العبادة يكون بالإخلاص المتابع. ما بفتش مثلا واحد يقول أنا نيتي سليمة وأنا عايز أعبد ربنا سبحانه وتعالى ويفعل أشياء مخالفة. هذه النبيان. نعم لا يشفع له نيته الخالصة مع فساد العمل. نعم أكيد. الإنسان يولد أول ما بتولد بيقعد فتره من غير تكليف. ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلفه بأشياء يعني. طب بعد التكليف دي هو كان قبل التكليف طبعا مش مسؤول نعم. مش طبعا بعد ما يبقى مكلف يفضل مكلف لحد امتى في الحقيقة يعني... انه قبل التكليف ما يفعله من طاعات يكون في ميزان حسنات وما يفعله من سيئات لا تكتب عليه نعم. فضل ومنه من الله سبحانه نعم. وتعالى حتى انه لو حج قبل التكليف يجب عليه بعد التكليف حجة الإسلام إذا فعل فريضة الصلاة تصير في حقه مستحبة إذا فعل فريضة الصيام تصير في حقه مستحبة ولكن بعد البلوغ التكليف إلى متى؟ التكليف إلى الممات قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أجمع المفسرون على أن اليقين هو الموت فلا يزال العبد يعبد الله تعالى حتى يموت هذه التكاليف لا تنقص إلا بالأعزار ولكنه إذا دخل في التكليف واستزاد منها زادت عليه التكاليف ولم تنقص وليس هناك على الحقيقة في الإسلام من تسقط عنه التكاليف ومن قال أنه تسقط عنه التكاليف فهذا اتجاه إلى الزندقة والخروج عن الدين والعياذ بالله حتى أنه قيل للجنيد إن أناسا يزعمون أنهم سقط عنهم التكاليف وسقطت عنهم الأعمال لأنهم وصلوا قال نعم إنهم وصلوا ولكن وصلوا إلى سقر <تصفيق> ثم يقول أنا لو عشت ألف سنة ما أنقصت من أعمالي شيئا وتستمر العبادة إلى البرزخ فالإنسان في البرزخ يسأل من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم فإذا كان يوم القيامة فما زال أيضا عبد لله مكلف وإن سقطت التكلفة من القيامة أصبح يوم حساب لكنه ما زال عبدا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيؤمرون بالسجود فيسجد كل مؤمن ولا يستطيع السجود كل منافق وكافر إذ يصير ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن يسجد فإذا دخل أهل الجنة الجنة صارت تسبيح على لسانهم مع الأنفاس بحيث لا تعب ولا نصب يجري التسبيح على لسانهم مع الأنفاس هذه أيضا عبودية ولكنه ليس على صورة التكليف الذي فيه تعب ولا فيه مشقة في الحقيقة أن التكليف يزيد لشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل أما شرف الزمان ففي شهر رمضان وفي العشر الأواء من ذي الحجة تتضاعف يتضاعف السواب والسيئات كذلك تتضاعف لشرف الزمان وكذلك شرف المكان فسيئة في المسجد الحرام ليست كسيئة في غيره قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم قال ومن يرد ما قال ومن يفعل مجرد الإرادة وال... والهم بسيئة يعذبه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ ل... لأن جريمة على بساط الملك ليست كجريمة في مملكته إن المسجد الحرام هو بيت الله تعالى باختيار الله وسائر المساجد بيوت الله باختيار الناس فالتكليف يزداد في شرف المكان وشرف الزمان وكذلك شرف العامل فليس العالم كالجاهل كان رجل من العلماء يمر على كوخ امرأة يقول هذه يغفر لها سبعون مرة ما لم يغفر لي مرة لفرق العلم بينهما العالم يسأل أكثر من الجاهل والله تعالى يقول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين فلشرف العامل يؤتى الأجر مرتين والسيئة تتضاعف كذلك لشرف العامل فإذا ما دخل الإنسان في العبادة ونال ذلك الشرف التكليف بيزيد ولا بينقص ولا بيسقط بيزيد. لا شك أنه يزيد وهذا رد على من قالوا أن التكلف بتسقط عنهم لأنهم وصلوا <تصفيق> يعني ما فيش حاجة اسمها بقى ده من أهل الخطوة وأنه هو بيصلي في الحجاز وكلام ده كلها فعلا العبادة إلى الممات إن كل إنا صلاتي ونسكهم حياة وماتي لله رب عمي حتى الممات يعني في برضو عبادة الله عز وجل إذا ما حضرتك بيه أنتك نجزكم الله خير بعض الناس يسأل برضو في موضوع العبادة مش متخير إيه مثلا أفضل عبادة هل أفضل عبادة مثلا أقرأ الكرآن على طول ولا أنا نصم على طول ولا صلى على طول ولا إيه بالضبط العلماء قالوا في أفضل العبادات هم على أربعة أقسام أيضا القسم الأول قالوا أفضل العبادات أشقها وأصعبها لماذا؟ قالوا لأن الأجر على قدر المشقة الأجر على قدر المشقة والمشقة والصعاب في العمل ضد هوى النفس وإنما النفوس تخلد إلى السكون والدعاة وتخلد إلى الأرض وإنما استقامتها تقول بالأعمال الشقة والصعبة الفريق الثاني يقول أن أفضل الأعمال ما كان فيها زهد وتجرد لأن العبادات المرض منها عندهم الزهد في الدنيا والتجرد عنها وذلك لعقوف القلب على الله واجتماع الهم بالله سبحانه وتعالى وتفريغ القلب لمحبة الله سبحانه وتعالى فأفضل الأعمال عندهم ما كان فيه زهد وتخفف من الدنيا حتى يصير القلب مجغولا بالله غير مشغول بغيره سبحانه وتعالى وهناك رجل سأل بعض العلماء قال أكون في خلوتي, في خلوتي اجتمع قلبي بربي فإذا سمعت المؤزن وخرجت تفرق قلبي ماذا أفعل؟ هل أظل في خلوتي يجتمع قلبي بربي أم أخرج ويتفرق قلبي؟ قال له إذا كنت تحت العرش وسمعت المؤزن فأجب فإن إجابة المؤزن هو مراد ربك وخلوتك فيها مراد نفسك ومراد ربك مقدم على هوى نفسك فلازم ان يستجيب مم. للنداء ويلبي امر الصلاه معنى الصلاه بس نعم بس. السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمه حظا كابل عندي لسيحة ما كنت عنديش اقلي عندي, عندي سألوه اتفضل اسأل الشيخ تفضل ما هو التوسل المشروع والتوسل الغير مشروع مقالش اسمه ان شاء الله نجيبه بعد الفقرة دي ان شاء الله ان شاء الله ماشه انا خير شكرا عليكم الفريق الثالث يقول أفضل الأعمال أفضل الأعمال ما كان فيه نفع متعد إلى الغير لماذا؟ قال له لأن الرسل ما بعثت إلا لحاجة الناس وهداية الناس فنفعهم متعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفضل القمر على سائر الكواكب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فأفضل الأعمال عندهم ما كان فيه نفع متعد الفريق الرابع ماذا قال يقول أفضل الأعمال هو واجب الوقت كل وقت من الأوقات يجب فيه عمل من الأعمال هذا العمل في ذلك الوقت هو أفضل الأعمال ولا شك أن الفريق الرابع ده هو أرجح الأقوال إذا نودي للصلاة خرج للصلاة إذا, وق... إذا جاء وقت الصيام فهو واجب الوقت الصيام إذا حل الأجل على الزكاة كان الواجب إخراج الزكاة إذا جاء محتاج يشتغل بتلبية حاجة المحتاج إذا حضر ضيف اشتغل بضيافته في وقت الصحر الاستغفار في, و... في يوم عرفة الدعاء في وقت الاعتكاف الاعتكاف في وقت طلب العلم أن يطلب العلم في وقت قراءة القرآن يقرأ القرآن فإذا جاء أذكار الصباح والمساء ترك القرآن من أجل أزكار الصباح والمساء فلكل وقت واجب معين هذا يصير مع المصلين مصليا ومع القراء قارئا ومع الزاكرين زاكرا ومع الصائمين صائما ومع المنفقين منفقا هو يعبد الله عز وجل على مراد ربه لا على هوى نفسه هذا هو عبد الله المطلق الذي لم تقيده القيود ولم تقيده الرسول هو عبد الله المطلق حيثما أمر كان هذا هو أرجح الأقوال أما الإجابة على هذا السؤال توسل المشروعات ما هو التوسل المشروع وهو أيضا يعني يسير مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى التوسل المشروع فيه أدب مع الله طيب والتوسل الغير المشروع لا فيه اتصل كمان معلش نعم ناخد ان تفضل سلام عليكم سلام عليكم هلو عليكم سلام سلام عليكم ساركاتو مما عليكم هلو سلام عليكم ساركاتو أيها سامع أنا كنت بس عايز أسأل الشيخ حاجة. حضرتك حضرتك. الفرق بين المسلم والمؤمن؟ الفرق بين المسلم والمؤمن؟ لا. طيب ماشي الفرق بين المسلم والمؤمن؟ سوى. طيب مش الله. الإسلام والإيمان. خلاك تجاوب على ده شاء الله ده سريع يعني. ماشي. ماشي. والإيمان إذا اجتمع افترقه وإذا افترقه اجتمع. ايه اللغز ده؟ م. إذا إذا افترق اجتمع إذا كان لبظ الإسلام لواحد ويشمل الإيمان ولبظ الإيمان لواحد ويشمل الإسلام إذا اجتمع الاثنين مع بعض فيصير الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة وعلى الشيء المعلن ويصير الإيمان على الأعمال القلبية البطنة في الإنسان الإيمان في القلب والأعمال في الظاهر الأعمال الإسلام في الظاهر لذلك لما تتجي في حديث جبريل يقول لك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإسلام أن تشهد الله إلى الله وحضر رسول الله وإقامه الصلاة وإيطاء الزكاة هذا في الأعمال البطنة وهذه في الأعمال الظاهرة إلا أن الإسلام لما كل واحد بيشمل الإيمان بيشمل الإيمان يوم الاثنين واحد ونعم. إذا اجتمع فتركه وإذا في اجتمع بالنسبة للتوسل بالنسبة للتوسل الأدب مع الله يكون بالتوسل المشروع وإساءة الأدب مع الله يكون بالتوسل الغير مشروع ما هو التوسل المشروع؟ أن تتوسل إلى الله تعالى؟ السؤال دا دايما بيجي أما نيجي نبدأ في إجابته وبيجي التصلاة بعد إذنك هنأخذ التصلاة تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم سعى واركاته لو سمحت عادة سأل السؤال عن حلقات الذكر في المسكي دي يعني حلقات الذكر في المسجد مثلاً يتبقوا أو يحللوا يكدروا فيها <متحدث> بس تكون مثلا ضوضاءات شرعيه مثلا ما بحيث مثلا ايه لا تشوش على المصلين أو غيره تمام تمام عايز اعرف ايه حكمها يعني يعني ال... الحلقات بتشوش على المصلين او في حديث على ذلك او لا يعني الحلقات عالي. بتشوش آه. على المصلين هنجاوب عليه في دور طيب ماشي ماشي جزاكم الله خير لا حلقات مثلا ذكر مع جماعة وعيال مثلا بكبده فيها ولا تشوش على المصلين ولا تشوش على المصلين اه تسبيه وتسبيح تهليل مثلا بحيث ما تخلصش وقت الصلاة مثلا جماعة مثلا في المسجد عايز اعرف حكمها وعلى راجع ايه ده بيت يعني حكم صح يعني في مثلا ميسور ولا قول صحيح ولا ايه طيب خلاص طب عشان في حديث من واحد قال يعني صحيح بيات البخاري ان هو الصحابه كان بيعمله كده والرسول دي عندهم يعني ما لانهمش عن كده خروه على ازاي عايز اعرف هل ده كان صح ولا طيب ماشي. ماشي ماشي جزاك الله خير فالشيخ هيجيبك ان شاء الله جزاكم الله خير التوسل المشروع أن يتواصل المسلم بإيمانه بالله، أن يتواصل المسلم باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتواصل المسلم بأعماله الصالحة، أن يتواصل المسلم بأسماء الله الحسنى، أن يتواصل بدعاء الغير، دليل كل حاجة مندي إيه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هذا هو المقدمة التوسل ربنا فاغفر لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فقبل أن يطلب توسل إلى الله تعالى بأنه سمع الرسول ينادي للإيمان فهو آمن يا رب بما إني آمنت فأجبني إلى دعائي توسل إلى الله بالإيمان التوسل إلى الله بمتبعة الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين التوسل بأسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه أن يقول يا غفار اغفر لي يا تواب تب عليا يا رحيم ارحمني وهكذا يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى التوسل بدعاء الغير في عام المجاعة أو عام الرماده خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه العباس وصحابه يستسقون فقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا لنستسقي بعم نبينا فسقينا ما المراد من بنستسقي بنبينا يعني بدعاء نبينا في حياته وإننا لنستسقي الآن بدعاء عم نبينا في حياة عم نبينا فسقنا ولو كان التوسل بزوات أو أشخاص ما عدل عمر بن الخطاب عن النبي إلى عمه إلا لفارق الحياة تمام ولو كان التوسل بأشخاص كان سيدنا عمر توسل بذات النبي على الله وتوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم على الله إلا أن الصحابة ومنهم عمر عالم أن هذا التوسل غير مشروع أن تتوسل إلى الله بفلان سواء كان حيا أو ميتا أما دعاء الغير فهذا مشروع بالإيمان بالعمل الصالح أيضا السلاسة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم صخرة قال أحدهم إنه لا ينجينا من هذا إلا أن نتوسل إلى الله تعالى بصالح أعمالنا فكل واحد منهم توسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال حتى انفرجت عنهم تلك الصخرة فهذا هو التوسل المشروع وذلك هو التوسل غير المشروع التوسل المشروع فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى غير المشروع فيه سوء أدب أكيد بعد ذلك سؤال حلقات الزك्र هناك أثر صحيح صحاح والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن رجلاً كان في مسجد الكوفة فوجد حلقاً يتحلقون وفي وسط الحلقة رجل يقول سبحوا كذا كبروا كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أيها المساعدة اه والله احنا بصراحة يعني مش عارفين نشكركم ازاي على الحاجات الجميلة جدا اللي بنسمعها والحاجات اللي بنشوفها جزاكم الله خير كان ليه سؤال من فضلت الشيخ بعد ذلك حضرتك جزاكم الله خير اتفضل معايا اتفضل اتفضل سمعين انا مش سمع حضرتك اه ضعيف جدا ايوه طب حضرتك ايه عن التلفزيون لا انا بعيد عن التلفزيون فعلا طيب اه اتفضل اقول حضرتك اقول حضرتك سؤال اه بالنسبة من يعني من الساعة 2 مساء أفضل الصلاة في لغاية الفجر أو القرآن أنا كنت صليت قبل كده مثلا من الساعة 12 صليت صلاة ليل ووو ووو وترت وخلص الساعة 2 و, و... و... و... وبعد... ومن الساعة 2 قعدت أرد قرآن لغاية أدار الفجر آه الأفضل الصلاة أو القرآن أو التسبيح من اثنين للفجر من اثنين آه ل الفجر طيب مش فضلت شيخي هي... فضلت شيخي جنب حضرتك إن شاء الله شكرا جزاكم الله خير الرجل في مسجد الكوفة وجد حلقة في وسط المسجد ورجل في وسط الحلقة يقول سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا ما الذي لفت نظره كيفية غريبة وهي الحلقات دي لم يفعلها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذهب إلى عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف من علماء الصحابة عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة الكبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له يا أبا عبد الرحمن أدرك هؤلاء الناس في مسجد الكوفة يفعلون كذا وكذا فذهب معه عبد الله بن مسعود فوقف على رأس الحلقة وقال إما أن تكونوا أهدى من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تكونوا على بدعة ضلالة فقال رجل من المتحلقين يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير النية بقى هاي. آه، النية, النية ليه؟ لم تشفع في العمل الإنخالي فقال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لم يدركه يعني أنتم بهذا العمل وهذه الكيفية التي لم يفعلها الصحابة ولم يفعلها الرسول إما أن تكون أهدا منهم وإما أن تكونوا مخلفين فأرد أن يوصلهم إلى أنهم مخلفين ثم انصرفوا يقول روي هذا الأثر رأيت بعض هؤلاء الناس مع الخوارج يعني مم. تطورت به بضعاته إلى ما هو أكبر منها فالبضع بتكبر مع صاحبها كما أن السيئات بتكبر مع صاحبها وبعدين في النهاية بتقول وخير الهدف حاجة, حاجة محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله أخير في بقى الاتصال الأخير سألوها بي... الأخي بيسعل بيقول يعني إن هو من الساعة 2 بالليل لحد الفجر. أنين أي longo أفضل القرآن أم لا شك أن قراءة القرآن عبادة وقراءة القرآن في الصلاة عبادة إلا أن قراءة القرآن في الصلاة أجرها أعظم من قراءة القرآن خارج الصلاة يعني القرآن جاءت صلاة ولا قرآن من غير صلاة هتقول لا قرآن معها صلاة سيكون أفضل في الأجر إلا أنه قبل الفجر بتلت ساعة أو نصف ساعة اسم وقت الصحر أفضل شيء في وقت الصحر إيه؟ الاستغفار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون باتوا يصلون ثم أصبحوا يستغفرون كأنهم مقصرون هكذا شأن المؤمن يشعر دائما بأنه مقصر نحو الله سبحانه وتعالى ولو عبد ما عبد فالقيام بالصلاة القرآن بالصلاة أفضل لا شك حتى قبل الفجر فالاستغفار يكون أفضل الأعمال جزاكم الله خير حظاك كنت وضحت لنا أن أفضل العبادة وانفعها حظاك رجحت أنه هو إيه؟ عبادة الوقت واجب الوقت هو أفضل العبادة في ذلك الوقت مثلا واحد يقرأ قرآن وسمع فيعني في يغلق المصحف ويرد الأذان دي هذي أفضل عبادة وقته أو يقرأ القرآن ووقت وبعدين وقت الأذكار الصباح والمساء نفس الشيء الإنسان في يعني جسد وروح وفي قلب وجوارح هل القلب يعبد كما أن الجوارح تعبد لا شك أن للقلب عبودية ولكل جارحة عبودية القلب وهو الملك كما قال أبو هريرة القلب كالملك والجوارح كالجنود الملك هذا له عبودية عبودية القلب الإخلاص والصبر والشكر والمحبة والخوف والرجاء والإخلاص لله رب العالمين هذه عبادات القلب هو معبد بفعل, بفعل طاعات ومعبد بترك محرمات ترك محرمات الحقد والحسد وأفعال القلب اللي هي محرمة ترك المحرمات عبادة كما أن فعل العبادات عبادة أيضا وهناك عبودية للسان عبودية اللسان بنطق الشهادتين وقراءة الأزكار ورد السلام وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وصدق الحديث وتعليم العلم كل هذه عبادة اللسان بفعل طاعات أما محرمات اللسان الكذب شهادة الزور النطق بالكفر مع الإقرار به الغيبة والنميمة ترك هذه الأشياء عبادة وفعل الطاعات لللسان أيضا عبادة وبعد اللسان ننظر السمع أو الأذن أن تسمع الخطبة أن تسمع دروس العلم أن تسمع القرآن أن تسمع المواعظ أن تسمع من العلوم ما فيه نفع وأن يسمع الغيبة ولا النميمة ولا يسمع ما يفسد القلب من حيث الشهوات والشبوهات. الشهوات بسماع المعازف وسماع الغناء الذي يمدح الخمر ويصف النساء فهناك عبودي أيضا للأذن بسماع ما ينفع وترك ما يحرم فهذا اللسان وذاك السمع ثم البصر أن يطالع في القرآن كتاب الله المقرؤ وأن يطالع في الكون آيات الله فالكون كتاب مفتوح والقرآن كتاب مقروء، فينظر في الكون ما يدعوه إلى التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فهناك آيات النظر فيها لاعتبار وهناك النظر يدعو إلى الفتنة النظر إلى النساء الأجنبيات لذا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أفسارهم ويحفظوا فروجهم النظر إذا كان لاعتبار الله سبحانه وتعالى دعا إليه وإذا كان سيصحبه فتنة الله عز وجل الخبير بالإنسان وبما ينفعه وبما يضره نهاه عن النظر إلى ما فيه فتنة فلا يقول أنا أتأمل صنعة الخالق إذا كان النظر فيه فتنة فهو ممنوع أيضا النظر فيه عبودية لله رب العالمين وكذلك اليد اليد تعمل ما ما تتكسب به لينفق على نفسه وعلى أهله وعلى عياله ويتكسب ما يخرجه إلى حج وعمره ويتكسب ما ينفق منه صدقات وزكوات ومن عبودية اليد رمي الجمرات في الحج واليد كما تفعل طاعات كذلك هناك محرمات يجب على اليد أن تتجنبها أن يقتل ظلما أو, أو أن يضرب ظلما أو أن يعتد بيده ظلما وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب النار شير اللي يطوله فكأنما غمس يده في يد خنزير ولحمه ويلحق بالطوله المنصوص عليها الشطرنج والبعض يقول أن الشطرنج ينمي الزكاء عند م. عند لاعبي الشطرنج والعلماء يقولون هم أزكياء في الشطرنج فقط وليسوا أزكياء في غيره أعطى هذا اللاعب الشطرنج مسائل موريس قل حل المسائل دي وانظر إلى الزكاء العلة في هذه الألعاب المحرمة التي تتناول باليد أنها ليست في عمل ينفع في الدنيا أو عمل ينفع في الآخرة فالمؤمن بين عملين إما عمل ينفع في دنيا بأن يتكسب وإما عمل ينفعه في أخرى بأن يتعبد وكلاهما عبادة إن شاء الله تعالى أما عبادة القدم فهو أن يمشي بها إلى مجالس العلم أن يمشي بها في الطواف أن يمشي بها في السعي بين الصفة والمروة أن يصل بها والديه ويبر بها والديه كذلك أن يصل بها رحمه ومن محرمات القدمين أن يمشي بها في أي حرام أن يمشي بها في أي حرام فكل جارحة من جوارح الإنسان لها عبودية وللقلب كذلك عبودية لله رب العالمين جزاكم الله خيره وبرضو يعني زي كل مرة كذا الوقت يعني داهمنا لسه يعني مجبانش من حضورك والله يعني فهذا إذا حضرك بقى يعني في ثلاث أربعة ده كذا الأدب من الأدب من الله عز وجل فرض الله تعالى تبارك وتعالى بالدعاء نعم فإذا سع لك عبادي عني فإنني قريب وجب دعوة الداعي إذا دعان الدعاء له أداب أن يتخير الأوقات وأن يتخير الأحوال فمن الأوقات الفاضلة يوم الجمعة ويوم عرفة وساعة الصحر وشهر رمضان ومن ومن الأحوال الخيرة عند نزول الغيس وعند إفتار الصائم وعند إقامة الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعه بما شئت من آداب الدعاء أن يستقبل القبلة من آداب الدعاء أن يخفض صوته وأن لا يتكلف السجع في الدعاء البعض في دعائه يكون خاتمة الدعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حتى يقول وأهلك الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وليس من المناسب أن يقول أهلك الظالمين برحمتك يا أرحم بل يقول يا عزيز يا جبار يا قهار بما يناسب الدعاء فألا يتكلف السجع وأن يقدم بين يدي دعائه الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان يصلي ودعا الله عز وجل في سجوده وبعد الصلاة دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا أردت أن تدعو فاحمد الله فأحمد الله تعالى وصل على نبيه ثم ادعو فذلك أحرى أن يستجاب لك هذا المعنى موجود في سورة الفاتحة فقبل أن يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد الله وأسنى عليه ومجده قبل أن يطلب الهداية فقبل قبل الدعاء فعل زال هذا المعنى أيضا موجود في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى بعدا فتحة الكتاب فيها حمد وثناء التكبيرة الثانية فيها الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثالثة فيها إيه فيها الدعاء للميت على هذا الترتيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يحمد الله تعالى وأن يسني عليه وأن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم